نصب وأن تستقسموا بالأزل ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشهم وخشون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 يسألونك ما زاء حل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما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 ومن يكثر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين